انا تحمت يا بهيه وراحي وحياتي لحط ادوع ويناتي يا علالي يا مالي حماتي رحتك تموتي هدوا بيتي ما تفوتي وحط قدو التابوت يا علو يا مالي يا علو يا, يا, يا مالي حماتي والله لقهرها لك الله يكسر خاطرها حماتي والله لقهرها الله يكسر خاطرها ولا لتشعرها وجهها مثل السعدان يا حلالي يا حلالي يا ماتي حماتي يا ناس حماتي هي روح حياتي لا حط جوع ونتي مثلها بلقان ثوان يا حلالي يا ماتي يا حلالي يا ماتي حماتي بتشتو بحجابات اسوأ نوع عن هالجارات بتفرق بين الخوات وعملها عمل شيطان يا حلال ويا ماله يا حلال يا ماله حماتي بدهان الضاره لما تعالي الحاره صارت بالعمر اختياره وقل يوم تقصر فستان يا حلالوي يا حلال ويا مالي ولما اتجوز ابني عملات براسي جنيه ولما عملات براسي صارت تتفشش فيا لما بنيت سافر على عمان يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي حماتي الله يحميها بنار جهنم يرميها